وهو الذي أنشأ جناتاً معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه